سِنَاسِ الرَّبِّ كَاسَتِي دِينَا رَبِّ كَاسَتِنَا مُرٌّ ثَانِي وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ آلَ رَبِّنَا رَبِّ كَيْنَا فِي رَبِّ كَيْنِ لَيْتَهِي رُبُوبِيَا إِذَا كَاسَتِنُ نَدْنُيُ وَالْكِتَابُ لِلَّيْتِنْ شَرَّ مِنْ سِنَّ لِتِنْ شَرَّتِنْ رُبُوبِي, ربوبي مَا كَاسَتِي اكَمَتِنُ تُيُ الْمَانِثَاتِي نُثُيُ أَحِبَّائِي مرم يا يهودا يا نصارى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نوفيس دلقان كينا نجرتي إسني فيس دلقان كيس نجرتي نتس إيمانك إنك ربي اتعمني جزاء ساني أرغن إسنس كفري اتكافر جزاء نأرغت ونحن له مخلصون نط ربي كن سنف كل كلس صور العبادة نهور إخلاصا كسيني متي وأنت ابن ما إتلال مقيت والجعل إخلاصا جتول كربت نمن إهاتو إخلاصا إسن أمور نيو نتويو إسن جال ربي الحق قب جتني مال فربى إخلاصا جوتني تنين عبادة كل كلس ربي سمجبت تنين هنا توبيخة في السجرة وانسان جدا كيسار رسول مرمانينسا حركتي كفسوته في السجرة جيشتو. أم تقولون موئس نجتني يقولون التليني قراما أم تقولون موئس نجتني إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق أنبيون ربي إسماعيل إسحاق يعقوب أسباق اللين كانوا هودا أو نصارا يهودا تهني جران يوحا كريستار تهني جتني دبتني ما دن قل انتم أعلم أم الله سليسني مربت يو بالربيكا فبنين لا نجر مسلم تو تجدي نتي هيسين يو جر يهودا يوحنا ساراده جتني تن دبتني يسيني مربت الربيكا ومن اضغام نم نملبوهيم الى نجرا نجرو ممن كتم شهاده عنده من الله ما مرداي صبر اجر ترب را تربي اسفكن الانسجالا سن الكتاب كتاب اساني كيس ام بيان ربي مرتو مسلم تو حجاج سنجر سن داي سنتين يهودا الله مرتو يهودا جت نصاراله مرتو كريستان يجو فني ترى كذب كتاب إشاني كي سواهنجير الدببة تنججو يوكاني ومن أظلم من, من كتب مشاهدة عنده من الله رجاء عبد الراء إذا نرت كتاب إشاني كي ست بودت محمد القمار أجتثو نمت يسجى لا نملبوه ميدني جرا هنجير عما تعملون ربنا الآن كذا جت هنتاني وأنا في الحجت الإنسان دلجة إنسان دلجة إنسان رضي رب جلته إنسان قال إيش إن كتاعي تكون توبى خيوكان أدنو كي ما لا رب تدبلون هنجير ون في الحجتان دلي قدوة ربي نو الآن رب تلك قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة سنة جماعة توتا أنبيون ربي بيسون لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إسي فوان شرات أتتو يجرى إسي نيفس وان شرات أتتو يو إسي نيف جرى ما لفجنان جرس نس إسلام ما لان ترني دبرني إسنس ابتكفرتني لدني نمو جزاء فيني أرغتا يوكاني أمة محمدين جرى تلك أمة قد <تصفيق> خلت لها ما كذبرت سنتو تغاند لغتين دبرت ولكم ما كثبتوا إسن الله وانشرا كتن أرغتن لغتين ولا تسألون عما كانوا يعملون إرغت تغيسسساني وعاد إسامس جتنر إملا ختمتان يوخان وارد دراه الجتيدة بخزن إسن إرغا ختمتان سيقول السفهاء من الناس الصفهاء من الناس صفهاء المنمائر صفهاء جدّون نم قلبي ساتي كورا نم سموتي كاتون صفهاء جرنججون كني ربي الرسول تبو من تات تهيمك واللذن يهودا واللذن مناهكا نجدن ما نجدن جدّنا نيروك بلان جدّي بيت المقدسة mal tuqbilara gar isam galche ejerar yo kan eh saya kuni neyera je de dabarse de chulle erde je dirbe bo yo مالك یک چون عف تعاف کی بلاندر دل تج دی وان گنا دو کو درحیمن کونی ون نما سدا کی تو کو یو دور نما تیمن وای تیسین دوستے نما تلافت یک چون من کن کتبای سبحا ج چون نما کی جبا نما سکبا نما ما جد أن جرد ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها ابناء الرجنة الرمال إساندر قل شيء بيتما تيس الرمال تقولك أبا إساندر قل شيء يجرني ربي إساندرت يدي بسي ما جد قل لله المشرق والمغرب جل يا رسولك يا رب ما في بيع في إيدي أبا بدر برب أبا بدر قال جد أجاز ربين الأني يهدي من يشاء أباك الهنة إبلاً قرأ لنخني هداية ربي الرسول ربي تكن الرأي كم الله نبي محمد جلدي من لك وانت ملكه الرأي كنا هو يهدي من يشاء إلى سراء المستقيم ربي الآن قرأ لك رجريلا جعلناكم أقمى إبلا إسني فقوني تنى جعلناكم أمة وسطا أمة فلانتو إسنتاسفن إسنين لأقمى إبلا قابا قوني إسني فلاني قابا إسنف فلتمتو تاتي إسنلي فلتمتو إسنقوني يوكان وكذلك جعلناكم أقمى قابا ولكا داكي إسني فقوني جعلناكم قوما وسطا، إذن اللهم تا ولك كأي سنجوني، لا تشوفوني بلتي عيانني، هكاي فيك سددي، مال في لتكونوا شهداء على الناس، أكاي سين رجا نمرت تتأتني بياكي يا مادة، أنبيو تارجا باتنجت شئ سين، قوما إساني رت اتجسني، وارب بسان إمرجسني، جتني رجا بات ويكون الرسول شهيدا عليكم إرقما أن محمد أسنرد رقابة لأسهل ويأس النبي محمد أسنرد رقابة لأسهل وان رسول تقصي هجة أمني النبي محمد أسنرد رقابة لأسهل أقوم بك براتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدين أمتها أخيرت نبي محمد رقابياً جدتو أصررت ربي كنا ويكون الرسول عليكم شهيداً رسولي اسنرت رقابيا إيمان رقائساني بها جدتو يوكر رسالة اتقاسي جدتا رقابياه جدتو وما جعلنا القبلة نتهنغون يا رسول القبلة كيف لا يوكا غرّا غلته أتى سلط تسان كيف لا كعبا الله تيكون تعليها كأثي إرثي جراته سان نطيهنجونه يوكاني وما جعلنا لقبلا يجئون نطيبي تلمكدين هنجونه كأثي إرثي جراته ثنين إرگساني إرّاس إلا يتبع الرسول نما رسولك يجلدي مبيكونا في مليجة معنى نسي ولي قلت قبلان اتقرد تجيرات ايه قتنا قرى بيت المقدس قرى قلتت سلات ويته اجرابات قرى مدينة جهودان قمد قبلاتين اتقرى قليه سلات جدت ميركانت إرگ خناسی درا کعب درا جلی صلاته جنینی انسی ای مردی که چون سُنی إلا لِنَعْلَمَ مَا يَتْبِعُ الرَّسُولَ نُجِيبَ كُلَّهِ نَمَا الرَّسُولَ كَهِنَّ جَلَدِهِ مُبِّكُو دَافِهِ مِمَّا يَنْقَلِبُ عَلَى عِبَائِهِ إِسْأَهِي نَمَا أفضل بكرجل قوم إسح الرث يوحي أن أفضل بكرجل كفار بيه قرأ في جل إلا أن على من شو مرن أستد ربيك أن نوما به بحكم ساسا ألباس الشكيمة ملزورة في قمة منافكتها خلاص يشكى قلتي مال محمدين كني دوران كعبات كرجلة إيجاسني بيت المغني ستدارا قلص راتي أما كعبات دبى بيا يادون أولو أما أم أستيت أنا نورا قلأ أجل ياد إنساني كجرات بحقنا رب ألباسه إفجوراه في ورجرتني وفدو بلرجلي أمامه لدوار رسول رب سان فأطود ذاتني وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإنه قبل أن تني جرجرنسني كانت تأجرتي لكبيرة، ولفتت إلا على الذين هدى الله. نم ربّك أجل كرّت ملأ. نم ربّك أجل كرّا كله جنّان رسول ربي صلى الله عليه وسلم وجد صلاته نبي جانته قو دم ركّه مسجد كي بلتنيت، والبرّ بل رابته اتلا لبيّ عشرين صلاته جرا. رسول ربي صلى الله عليه وسلم ودو جلق. ودو يمر من جيتو جربت وربي ساني تصلى اولي وما كان ما ليضيع ايمانكم ربن الاني قبلت سنتاني حجيكي سني حجيني ثاني سنكم جنان ادو كبلان غركعبا غلنك صلاه ترسن ربي الاني قبلت مؤمن الرسولتي يا رسول الله كبلان كعبا غركت جدي ربي سي اجاجي ور بيت المقدس تصلاطاتنين يعني جيراني غان ناني رب بنو اني وما كان الله ليضيء الايمان ايمانك يا رب, رب يسني سن الله بالناس لرؤوف الرحيم رب Gara merkata rahmata raufi birahim, gara gorma nisani, rauf irra, gara lafin tabuddoda, rahmanna muasani gadi wali ihatam gara wajilu. Kanab, inna Allaha rabbin binna filmanaka, kanab raufun kar rahmata burara, rahimun rahmata burara, majidu. Loobarabbinke, inna Subhanahu wa Taala iblang رسوله في ورئيساني فرد في كنوران إسالم أجلجى جرى كعبات جرى إسالم جلجى واركب لا مالك جرى جلجى مر من منافق تونى كونك هني خسارنجي طورة درسي رفتنها قريشة بنوتي وصلامه ريح كنورك تنوها.